والأس والروح قد استأله الله لآخر آميه أريد إني أتأمل معكم في عبارة سيلة للرؤى ومن هو أول اليوم مخلق هو ماذا المسيح, المسيح مخلّ. العمل الاصلي اللي تحيي بالنسيح كان هو الخلاط في الانه يسمى يسوع يسوع يعني مخلص لانه يخلص شعبه من خسائه ولحظة انه يخلص شعبه من خسائه معنى ايه يخلص شعبه من خسائهم من جهة انه يحمل هذه الخطايا المرتكبة يحملها عندهم ويجب فعا سمنها وينقوها بدناثا ويخلص فعبه من خطائهم يعني خلصت من الخطية انهم ما يرتكبوها في المتكبة يعني الخطية اللي ارتكبت انتهت يخلصت من عقوبتها والخطية التي لم ترتكب وعند الباب خطية رابضة وإليك اشتلافها دي ربني يخلصتني هذا هو المسيح المخلص واليهود كانوا شاهلين الخلاص بمعنى غلط وكانوا شاهلين الملكوت بمعنى غلط كانوا شاهلين الخلاص ان يخلصت من أعدائهم ومقاوميهم لكن المسيح قصد ان يخلص الانسان من ذاته من خطيات من رغباته من شفتاته من البيمون العفيدة ان تكون هذا هو الخلاص. الحلال كمان البلد سنتهينوا بطريقة مادية ايه المسيح يسرحوا بطريقة روحية حينما لبوت الله على خلقه الانسان الذي يريد ان يخلص لازم يسعر ان الخلاص من عند الرب لازم لازم يسعر ان الخلاص من عند الرب كثيرا ما يجاهد الانسان ويسكت لانه بيعتمد على جراع بشري وحده ولا يظن ان الخلاص من عند الرب أما داود فإنه يصل ويقول اللهم بإثم خلطني اللهم بإثم خلطني يقول, يقول يا رب لماذا كثر الذين يحضنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون ليس له خلاص لإله وأنت يا رب هو ناصر ما يجب يفعر ان الخلاص ده من عند الرب يقول يا رب خلص شعبة لغلك مراسة الخلاص ده عند ربنا العجرة تقول فاتهج روحي لله مخلصه لأن الخلاص من عند الرب حرسل له المخلص يخلص شعبه من خطياته جايد انت عند خطايا وعيد اخلص منها ومش عايق لانك موضعت في شرقنا في الوسيلة التي تخلصك من الخطايا مش تمرار متعتمد على زراع بشري متعتمد على تداريبك الروحية وعلى قوتك وعلى العزيمة بتاعتك وعلى الارادة بتاعتك وعلى وعودك لربنا وعلى عهودك لربنا وعلى نذورك لربنا وعلى تطمينك مش على ذات ولكن انت تخلص لما تقول له اللهم بإطمك خلصني وبخلصك أبكم لي لما تقول ان لم يبني الرب البيت فباصل انسعب الجنعون وان لم يحرس الرب المدينة فباصل انسعب الحارس السيد المسيح لا ليعطي صلاة لأناس ما فيه سمخل انت ساعدت تقول الخطيئة دي بسيطة فأنا همر فيها وانت الله هزم السيطان في الخطيئة دي لانك خاطر انك انت تقدر. شوفوا بيئة النبي يقول ايه واحنا عقدناها تطوحة البسر المحدثة قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا ربنا هو اللي صار لي خلاصا ومع ذلك تيجي التسبحة الاخرى وتعت موت امان في البحر الاخمر يقول شفوا وانظروا خلاصة الرب وانجلوا خلاة الرب الرب يحاتل عنكم وعنكم تسمحون إذا أنت بتنظر خلاة الرب ربنا ازاي يدخل في حياتك وهو ازاي يخلصك لا يستهدت كثير في حياتك لأنك انت مدخلت في ربنا معاك لانتزك من خساياك اشتكرت ان كنت هتخالي افترك لا يوز لما وقت اصاب لم يظن انه يقبر على ظليات حل أبدا انا عاتيك باسم رب الدنون اليوم الرب يحلطك في لي دخل ربنا حتى ربنا هو اللي يؤكده لان خلاص هو من عند الرب معهم زيوس كان بيقول ان ربنا علما يدي القتال وقتها الحرب علما يدي القتال وقتها الحرب الا انه قال ايضا الحرب للرب همارك اي نفسك اي الحرب للرب والرب قادر انه يخلص بالكثير وبالقليل لان الحرب للرب لما الشعب من الشعب قالوا يا مارة اللطيفة قالوا للرب حرب مع عماليت مش احنا اللي هنحارب عماليت للرب حرب مع عماليت احنا عن شكرا بنا هيعملية المعجادة لازم تشعر ان الحرب للرب الحرب اللي بينا في الشيطان السلسار هي حرب للرب الحرب اللي بينا وبين القطيع هي حرب للرب. الحرب اللي بينا وبين الجسد، وبينا وبين المجد، وبينا وبين العالم هي حرب للرب. الرب قادر ان يخلص بالكثير وبالقليل. مش إن سلحة تكسر، الرب يقودك في موكب مسرح. فمعالك العالم يكون لكم جيدك معالك أنا هديك قوة تسرع العالم هل تغلب العالم لا هل فيكم أنا قد غلبت العالم رجلنا الحبيب أنا اللي غلبت العالم هغلبه مرة سنة فيكم أنا اللي أحارب عنكم وعنتم تسمكون يومك نتكلم على المسيح كمخلص وكل شكرتنا عن المسيح كمخلص اننا على الصليب خلصنا من عقوبة الخطيئة لا عبدا دين كل حاجة لما أفروض ان المسيح بيخلصنا من كل خطيئة في كل يوم وفي كل وقت وفي كل ساعة وفي كل تجربة وفي كل حجمة من حجمات العديد يشكف عن يسارك أولوك وعن يمينة أبواك أما أنت فلا يقتربون عليك ليه؟ هتنجمهم؟ لا لازع الميسة تتأمن لنجازات الخطار قدسك لأن ربنا يخص في الوصف ربنا يخص في الوصف ليه مع الخطير بالتمرار حربت مع الشياطين بالتمرار بالتفجد هي حرب للرب مش لجنسه. دو دود بيقول على قبر جل قم الخطا وآثاره اسمهم. فبعدهم فسرت عليهم لا الرب سيدك من هو يقطع عنق الخطا. فالمسألة مسألة ربنا. مش مسألة أنا شخصية. مسألة ربنا. للرب حرب لا من ينزور المذوق. يعني من جديد، يعني عمليق ذا أصبح رمض وربنا له حرب معاه من جيل لجيل علشان في هذه الحرب لابد انتصر ان انت ما عندك سلطلة اللي تنتصر بها الوحيد الكتاب قدانة عن كلها جميلة وعميقة وليه جي الإنسان ما بيقدرس ينكتب الوقت قال إيه إذا مثل جاني جاي النبي موجود في جب الأسود من يستطيع أن يخلص نكت من جب الأسود لا أحد يبقى ما فيه غير ربنا إلا هي أرض كالملاكه تسبع فوق الأسود وبطعت المجز لله وتشعر إن ربنا هو اللي دخل في العملية ربنا هو اللي تبدأ أفواه القتوب فإنت مش أدهر فإنت مش أدهر جل القديس الأنبع أن لما كان تهجم عليه الشياطين وتؤذيه بكل عنفة حسوة كان <تصفيق> يقول لهم لماذا تجمهركم عليها كذا وأنا أضعف من أنفقات الأزغاركم لما دم أضعف من أنفقات الأزغارهم يبقى القتال للرب الحرب للرب ونسأبد الشغلة بي يقول لهم إن كان ربنا إداكم سلطان عليا من أنا حتى أطاوم الله إن كان ما الدكوش يبقى لا يستطيع واحد فيكم اللي ينتطر عليه حيثاً المسألة مسألة ربنا ما حاجة ضد الإيمان إن الإنسان يمسى دور ربنا في حروب الروحية بتاعته، يمسى دور ربنا الحرب الروحية سحتاج إلى ركب منحنة أمام الله تحتاج إلى دموعه انتحاق امام الله تحتاج الى اصطراع مع رب قبل اصطراع مع القطير تحتاج انكم قوة من ربهم بيقولوا ولكنكم ستنهلون قوة متى تحل الرؤى الخدس عليكم هذه مسألة الخلاص عن هنا الثلاثة كثية في من يقول ان الكلة السفلة يقدر يخلصوا من قتون النار فيش حاجة ومحناه اضعاف اضعاف الناس اللي علقوهم من بعيد من صاحب اللحيب من بعيد تتحرقوا ومن اللي هو النار بيعملوا ايه يبقى تتحل زلال الحكاية دي معهم راجع نشد ربنا الله هذا الرادة هو اللي خلقه يتنشط النار دون عن تأذيه ليه؟ لأن الخلاص من عند الراد. الخلاص هو أنا من عند الراد. هل هي عليها؟ على إيش المية على البحر؟ ها عقل البحر. يعوض إيد. يعوض إصابته. ترى، متي غير الراد؟ المسيح يروح راسع فترك ويقول لي انت يروح ما يشمعك لا تتحلس لك لازم أشعر ان الخلاص من عند ربنا لازم جهودك الكثيرة في استمباط الحياة للبشرية اكبر جهود منها يا ربنا كل الحرب للرب دي ربنا عن حتى في الصلاة الربية من قول ايه لا تدخلنا التجارب لكن نجيرة من الشرية حلمة نجيرة من الشرية يعني انت تطفق الخلاة من ربنا مش انت اللي هتنجي نفسك ربنا اللي نجير دي انا الحرب للرب الله الذي يخلص وليس البتر هل اتكاه على الرب خير ماذا اتكاه على البتر يقول جفعت لأسفر والرب خلصنا، هناك كلام جفعت لأسفر والرب خلصني يا مين الرب سمعت قوة يمين الرب ربعتني يا مين الرب سمعت قوة فلن أموت بعد بالأخوة وأحدث بأمان الرب ليه لأنه خلاص من عند ده هي يمين الرب اللي بتمتشل يمين الرب اللي بتستغل يمين الرب اللي بتسمع قوة حتى كده تحدث بأمان الرب الإنسان الذي يعتمد على الله في خلاصه إذا ربنا نجاه من خطية أو ربنا نجاه من تجربة أو ربنا نجاه من هجمات العدو يعطل نفسه لله ولا يعطي مجدا لبسك ولا يتسلم للمجد الباطل والاستخار الربيع فأن تقيته أو تقوى همكانه أن يمشي واحد جاي بطرس مجموين ترسد مين اللي يخرجه بسك وفيه جرسنا يبعث ملاكه تلخطه الثلاثل ويضح البوابات هل هذا الحل ربع الخلاص من عند الرب ماريا بالنبية بعد عبور البحر الأحمر حرفتنا الخلاص من عند الرب حالة الخير وركاب الخير فرحهم في البحر الأحمر مين اللي فرحهم ربنا حينها بنسبح منه وقال الرب بالنبد قد تمجل الرب المتجل مش بشر تجده الرب هو اللي بيتمجل الخيل وركاب الخيل ربنا طرحا في البحر الاحمر انت لازم تخلي ربنا معاك في كل خطوة وتخلي ربنا معاك كمخلص ليك من كل خطيط مش معنى انك تنام وتقول ربنا خلصني طبعا لا انت تقول يا رب كل ما عندي اضع في يجريك وانت تمسك يدي لا تقول بني في موكب مسلسك انا ربي متقدر احدك الدين المحبة دي من عندك يستسيبني الوحدي بدين معونا يتقل لي عندي عليه انك ترفت محبتك الاولى لا يا رب اتنحي ان انا عبتك عندي عليك انك مدتيش محبة من عندك انك انت معا مكتبينك من المحبة دي أنا أخذها رضا مجاني من عندك. من المحبة دي تنتسب في قلبي بالروح القدس من عندك. ينتسب عليا شيء رضا أنا متفتح في قلبي علشان شأن أنت تسب في الحب أنا خلصتلي صحيح. أنا أفتح قلبي وأنت تسب الحب من عندك. عايز كربة وأنا مش عارف حدوث. كيف أعمل لك وأقول يا رب تأسوك جوّبني يا رب تأسوك انبح عليّ إذنكاك أكثر واغتلني فأترب أكثر من الكالك جوّبني عليك يا رب أنا هكثر روحي أنا تتخر نفسي لا هلو أنت اغتلني وأنت تخلني وانت تنبخ علي بالغفاق هذا الجهاد مع الرب ولذلك قال ماري اتحاق من يظن ان هناك طريق اخر للتوبة غير الصلاة وهو مخضوع من الثلاثين انت مثل بتدخل ربنا في الموضوع مثل الله بتدخل ربنا في الموضوع ولما تدخل ربنا بخاط منك التعاطين الناس يقصون لأن صلاتهم غير موجودة أو غير حارة أو غير جادة أو غير مؤمنة أو ما تيسى لها لكن تمسك بالرب ولا ترخي وإنه انا اعتمد عليك وحدك طول ما انا ماكي في السجن اللهم بإسمك خلصني يا رب خلص شعبك بارك مرافق كن يا رب وليتبدأ جميع عدائك وليفرد من قدام وطفك كل مجرد إسمك الخدوم انت اللي تقوم وانت اللي تسمع خلاص هذه الصلاوات المنتسبة أمام الله هي التي تصنع الخديسين. هذه الصلاوات المنتسبة أمام الله هي التي تصنع الخديسين هي التي تقوى. <تصفيق> فالأي رأي في إنسان ولا ليه رأي في صل ولا ليه إيش لبرتهن؟ وتأخر في الزواج، يقله ودورله على واحد يصلي له، لأن لا بد من ربي يخش، إن دخلت بالصلاة كأنت، يخص بالصلاة غير، زي الإنسان اللي مر جنب الجنب البركة، متأدب ينزل عند تحريك الماء، عايز إنسان يوقف البركة. مثل المثال اللي مش قادئ يوصل للمسيح حيث أربع يسلوه يوصلوه للمسيح ليس لي إنسان إذا مشل جهادك الروحي تجاهد بالسلح يتوصل إجيزين الأحياء منهم والمنتخلين إنهم يصلوا من أجلك تقول للخلاص من عند الرأس أنت يا رب اللي تسمع خلاص ما قال المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والصحيني الأحمق وأنا غريحكم. ما عند إنس متريح نفسكم أنا غريحكم. ما تمشي تيجي لحد عندي وتجلس علي وأصلكم. إذا الإنس دخلت من أصحابك. ولم الخطايا ومن حملك تقول أولاً لما تشعر إنك حملت إياه ولما تشعر إنك خطايا ولما تنسكب أمر الله النهار والليل كله وتقول لي يا رب أنا مش قادر أنا مش قادر لكن على الرغبة اللي مش قادر أستطيع كل شيء في المسيح الذي قوي البشرية لدون جنز المخلص لا فقدت الطبيعة البشرية فقدت الطورة الهية الجميع زاهدوا وفسدوا وأعوذهم عبد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد كانت البشرية تحفظ الى مخلص يصلح على البسرية يصلح ازاي يصلح يرجع لها الصورة الالهية وايه هي الصورة الالهية المسيح هو صورة الله غير المنظور فنحن نعمل ايه الذين انتم اللي جميع تمثتم للمسيح من لبثتم المسيح يلبس هاجد الصورة عليك نتغير الى هاجد الصورة عليك قال كده دخلنا الى المطيخ وطلت عليه حمله لازم ابنكون تخفيف الاحمال لو حصل حادث بعد ما يبكي و ايه و ايه شيء وزن هي بعد ما قلب يبكي يقعد بحاجة عملية تقول يا رب اعطيني من قوتك تكوني طويل الاناة في الثلاثة في ناس عدهم انهم ما بيقوس يا ربنا ما بيقوس من قوة وفي ناس ادهم اللي ما عندهم في صدر ما عندهم في طول امان يتقلوا مرة وما داشل خلاص يتقل ايه خلاص بعمل موضوع تصليك لكثيره ما فيه خلاص خلاص انا ما فيه لا يا حبيبي وديك خد اتخليك عاد صليت مرة وما داشت يصلي التامي وصلي التالت وصلي ربع ده ربنا عن اليمية روح والمية هتيجي المطر هيند ربنا اللي قاله كده الريخ والمطر هيند وبعدين اليمية صلى اول صلاحه ما داشت ثلاث صلاح ومدت مطر ثالث صلاح رابع صلاح خامس صلاح وافد صلاح مفيش مطر خامس يذهب وقل ربنا خلاقية صلى الصلاح السادع وإذا غير أدكتك حد... بالإيد هالبلاء خلاص يرقل المطر الإنسان إذا يكون صويل الأناس في خلاقه ما يذهبش بطرعة ما يبقيقش بطرعة ما يذهبش بطرعة ما إن صار عليه المزدى ما ييقاشي ما يتسلشي ما يتسلشي إيه لا يا رب إنت أخلص أخلص أنا عايتك من جده أقدر أنام وأنا مضيوف لكن لازم برضو أخلص وأطلب لجاجة والجاني المسيح يقال من لجاجة الخلاف الأرملة اللي راحت لإرخادي تكلب إليه وقال إن لم يكن من أجل المحبة من أجل أجازك ما كانت من أجل الطاقة من أجل اللجاجة تقول يا رب ما кварти بيه وأتبيني وبينها الطاقة أو محبة من أجل اللجاجة من أجل ارأس اخبط على الاقت ins Analysis اتعلم الجهاد مع ربنا لا ليس في باية السنة الجديدة دي نتعلم الجهاد مع الله قبم ما جربنا كتير الجهاد مع الناس وألجان مع العالم والجهاد مع السيطان يريدك تجرب على الجهاد مع الله من أجل خلاص نفتك من أي خطيت ومن أجل خلاص غيرك لأنك إن فعلت هذا تخلط خلطك ويتخلط للذين هتوصل من أجيهم عيدا ربنا نريد أمثال هؤلاء الذين يجاهدون ويجاهدون قال الآن لم تطلبوا سيئا الآن لم تطلبوا سيئا اطلبوا اطلبوا وتعطوا تسألوا وتجدوا اقرأوا وفتح لكم قلد لكم مخلص يقول الدين مخلص يعني نعم ونقول لدينا يخلص لا انت تتترك معنا تسعى إليك تترب تعيك وطلبك أيضا إذا كنت مش راضي على الوضع الغلط، اللاجئ فيك أو اللاجئ في غيرك وستطلب بلا جاجة أمام الله وما قل ما أنا أقول جلق المخلص إن كنا لا نستفيد من خلاصه ولا نستفيد لدي كمخلص اعتبر إن الله هو في العالم فيكم أنتريدك تريد جديدك على الرسول يقول العامل فيك أنتريدك يوقفينك جدا كلمات الرسول في رمي 7 يقول القعبة حاضر عندي ولكن أن أفعل الحكم لاتت أجد يقول الشر الذي لست أريد الله أفعل ولاتت أنا الذي أفعله ولن خطية ساكنة لما انت تجاهد مع ربنا اذا كنت تفعل ملاك ويده مكين كذك من نفسك مكين كذك من نفسك ومكين من كل شر وفي البيت لأن الملاككة ترد حالة حول خائفين وتنجيث ربنا بيرسل ملاككة وقال يا رب ارسل ملاكك ونجيث ارسل ملاكك وشد أفواح الاسود قال صلاح رسيح قال اصنع معي آية التالحة لكي يرى ذلك مبغضية فيخزو هل تعلم يا رب قل السيطان مصعبتي فاسمع معي آية التالحة اسمع معي آية التالح لكي يرى ذلك المبغضية فيخزو خليه الغيمن مع ربنا الكسك من الجنة ايه المجام المسيح هو المقلص حانا للخسيب المسيح حانا للناس كده لم تكتبه ولم ارخي ايقى كل حم وحمله كل شكل حاجة جيد منه لخطياء يفعرحه للأسف فيه ناس يقول تروح الساعه وتذكر ربنا وانا خايف ازاي انا مكتف من خطيه لا لا انت هتخلص من خطيه وروح لربنا لا يا حبيبي انت مش تخلص من خطيه وتروح لربنا يبقى انت تروح لربنا عشان يخلصك من خطيه تروح زي ما انت شكلك تروح زي ما انت بس يا رب خلصني خلصني يا رب كان صارقتني إليك رفعت عيني يا كاشر الجبال فها هم مثل عيون العديد نحو أيض مهاريبهم ونطلع عيني الأمم نحو يدي صيباتهم همين منسحك أمامك هم قلت اصنع رب ربك رحمة اصنع خلاصهم الكروسة كانت في منسحة قوتها ولمما كانت لها الصلاة القوية امام الله حينما كانت تدخل الله في كل عمل وتدخل الله ليعمل هو ويسمع خلاصا بنفسه ويقوم الكميسة في موكب مصرح لكن شخص يقوم بعمل نفسه ما يكون فعشي هذا هو المسيح المخلص رحنا احنا في تشرفكم بالناس العظيم ان لكم مقلص ربنا <تصفيق> لما جه يتكلم على الثامره قال التلاميذ ايه عللهم انتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه اخرون جاء بهم وانتم دخلتم على بعدهم انت تقول يا رب ما اعمل كده انا عايز ادخل على ما لم اتعب فيه انت اللي تشتغل العمل كله من الأعماع سرخت إليك يا رب يا رب اتبع خلفي لتكن في زنيرك مصغيطين إلى خلفي تدرعي جاهد مع الرب يعقوب قبل الآذاء تقول عنه إنه جاهد مع الله وغلق ليس كل راحبين يعرف كيف يجاهد مع الله ونغلب يعني نأخذ من ربنا سلاح الله الكامل الذي يحارب به كل طوة العدو يأخذ المسيح كمخلط يخلط حياته كله في